فتبين قلوبهم ولكن الله أَلَّفَ بينهم إِنَّهُ عزيز حكيمٌ يا أيها النبي حسبك الله وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا يُحَرِّضُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا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 فَكُلُوا مِنْ مَا غَلَّمْتُنَّ حَلَالاً طَيِيباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم